بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد محاضرة اليوم سوف تكون في أصل من مصادر التشريع الإسلامي ألا وهو الاستحسان وقبل أن نبدأ في شرح هذا الأصل لا بد أن نقدم لهذا بمقدمة سريعة نذكر فيها بأن كل شريعة قامت على وجه الأرض وكل نظام أو قانون عاش فيها لا بد أن يكون ناشئاً عن أحد مصدرين لا ثالث لهما فهي إما أن تكون من قبل الله سبحانه وتعالى وإما أن تكون من صنع البشر أنفسها فالنوع الأول هو الذي يطلق عليه الشرائع السماوية والنوع الثاني هو ما يسمى بالشرائع الوضعية فالمشرع الأوحد عندنا هو الله سبحانه وتعالى ولا يعترف المسلمون لأحد غيره بحق التشريف حتى النبي صلى الله عليه وسلم فإنما نقبل قوله وعمله وتقريره لأنه مخبر عن الله تعالى وناقل لأوامره ونواهيه ليس إلا وكذلك الفقهاء والمشتهدون فإنهم لا دخل لهم في التشريع وكل ما لهم أن يفعلوه هو أن يعملوا عقولهم في فهمي ما ورد عن الشارع من النصوص في حدود الضوابط التي وضعوها لهذا الفهم دون زيادة على هذه النصوص أو الإنقاص منها ومصادر التشريع هي أدلة أدلته التي تستنبط منها الأحكام الشرعية مصادر التشريع هي الأدلة التي يرجع إليها المجتهد لاستنباط الأحكام الشرعية وتنقسم هذه المصادر إلى نوعين مصادر متفق عليها ويسميها البعض بالمصادر الأصلية وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس وهذه الأدلة اتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها وهناك نوع آخر من المصادر مصادر مختلف فيها ويطلق عليها البعض بالمصادر التبعية يسميها البعض المصادر التبعية المصادر المختلف فيها هي المصادر التبعية وهي عديدة اختلف الفقهاء على صحة الأخذ بها فلهذا يطلق عليها بالمصادر المختلف فيها فمنهم من الفقهاء من أخذ بها جميعا ومنهم من أخذ ببعضها دون البعض الآخر وهذه المصادر لو أردنا تعدادها هي أولا الاستحسان ثانيا المصالح المرسلة ثالثا العرف رابعا سد الزرائع خامسا شرع من قبلنا سادسا قول الصحابي سابعا الاستسحاء وهناك مصادر أخرى أيضا ونلاحظ كيف أن أول المصادر المختلف فيها هو الاستحسان ودرسنا اليوم ومحاضرتنا اليوم ونحن نتكلم عن المذهب الحنفي هو الاستحسان وحجيته تعريف الاستحسان في اللغة عد الشيء حسن فالإنسان إذا رأى منظرا جميلا فاستحسنه أو رأى عملا أعجبه فإنه يستحسنه ويطلق أيضا لاستحسان في اللغة على ما يهواه الإنسان ويميل إليه وإن كان مستقبحا عند غيره هذا تعريف الاستحسان في اللغة أما تعريفه في الاصطلاح فلقد اختلف العلماء في تعريفه اختلافا كثيرا حتى عند من يقول به من الأحناف قال أبو الحسن الكرخي الاستحسان هو أن يعدل المشتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول مرة ثانية يقول أبو الحسن الكرخي عن الاستحسان هو أن يعدل المجتهد يترك المجتهد أن يحكم في المسألة بمثل ما كان المفروض أن يحكم فيه في نظائرها ويكون سبب عدوله وجه أقوى اقتضى العدول عن الحكم الأول وعرف الاستحسان صاحب التوضيح بعدما ذكر الاختلاف فيه فقال والصحيح أنه دليل يقع في مقابلة القياس الجلي يعني أن هناك قياسان قياس جلي واضح وقياس خفي القياس الخفي الذي يقع في مقابل بلت القياس الجلي هو الاستحسان والمعنى المراد من ذلك هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل أدق اقتضى هذا العدول أي هو ترك القياس الظاهر لدليل اقتضى هذا الترك وبالتالي قال العلماء بأن الاستحسان أطلق عند علماء الأصول بمعنيين المعنى الأول وهو معنى أعام قالوا وهو كل دليل في مقابلة القياس الظاهر سواء كان هذا الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو ضرورة أو قياس خفي أو أي دليل آخر هذا التعريف الأعام والذي يقول به أكثر أكثر علماء الحنفية وهناك معنى آخر الثاني وهو كما قلت قبل قليل هو القياس الخفي هذا هو الاستحسان عند عامة الحنفية وذهب بعضهم إلى تخصيصه في صورة محدودة فقالوا هو ترك القياس الجلي لقياس خفي وبذلك خصوه بصورة واحدة من صور الاستحسان بحسب الإطلاق الأول بحسب الإطلاق الأول لاستحسان عدة أنواع لكن فريق من الحنفية ذهب وقالوا بأنه يقع في صورة واحدة وهو ترك القياس الجلي إلى قياس خفي وبذلك خصوه بصورة واحدة من صور الاستحسان بحسب الإطلاق الأول وهي حالة العدول عن القياس الجلي لدليل أدق هو القياس الخفي دون غيره من الأدلة الأخرى كنصوص الكتاب والسنة والإجماع والضرورة والعرف والمصلحة وغيرها لكن أغرب تعريف للاستحسان ما قاله بعض العلماء قال إنه دليل ينقدح في نفس المشتهد لا يقدر على التعبير عنه قالوا في الاستحسان أنه دليل ينقدح في ذهن المشتهد لكن تقصر عبارته عن شرحه أو عن بيانه وهو بهذا التعريف كما قال ابن بدران هوس لأن ما هذا شأنه لا يمكن النظر فيه لتستبان صحته مدام هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد فقط في عقله فكيف نعرف وما هي هذا الاستحسان حتى نستطيع ونقول بأنه صحيح أو غير صحيح وقال الكمال بن الهمام في التحرير هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص كما سبق وأنقلنا ويفهم من كلام الإمام أحمد عن الاستحسان قوله إنه عدول عن موجب قياس لدليل أقوى واختار هذا أبو الوفاء ابن عقيل الحنبل الخلاصة من التعريفات السابقة أن الاستحسان عرف بتعريفين إما عدول عن قياس جلي إلى قياس خفي أو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي يكون هناك قاعدة عامة أو أصل كلي نستثني منه مسألة جزئية ولا نحكم بمثل ما حكمنا في الأصل الكلي أو ضمن القواعد الكلية ويكون ذلك الاستثناء لدليل تطمئن إليه نفس المشتهد يقتضي هذا الاستثناء أو هذا العدول إذن تعريف, تعريف الاستحسان هو هاد أحد هذين التعريفين إما عدول عن قياس جلي إلى قياس خفي أو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي لدليل تطمئن إليه نفس المشتهد يقتضي هذا الاستثناء أو هذا العدول. وزيادة في شرح هذا التعريف نقول بأنه إذا عرضت للمشتهد مسألة يتنازعها قياسان قياس جلي واضح ظاهر يقتضي حكما معينا والثاني قياس خفي يقتضي حكما آخر وقام في نفس المشتهد بعد إمعان النظر والاجتهاد في هذه المسألة قام دليل يقتضي ترجيح القياس الخفي على القياس الأول الظاهر أو أن يعدل عن مقتضى القياس الجلي إلى مقتضى القياس الخفي فهذا العدول أو هذا الاشتهاد أو هذا الترجيح سموه بالاستحسان وكذلك لو عرضت للمجتهد مسألة تنتهي تندرج تحت قاعدة عامة يتناولها أصل كلي ووجد المشتهد دليلا خاصا يقتضي استثناء هذه المسألة الجزئية من الأصل الكلي أو العدول بها عن الحكم الثابت لنظائرها إلى حكم آخر للدليل الخاص الذي انقدح في ذهنه وقام في نفسه فهذا العدول الاستثنائي هو الذي يسميه العلماء بالاستحسان وبناء على هذا مما عرفناه في تعريف الاستحسان ندخل عن على مسألة أخرى وهي أنواع الاستحسان الاستحسان عند عامة الحنفية, الحنفية أنواع عدة بحسب اختلاف أنواع الدليل الذي ترك القياس الجلي من أجله خلافا لبعضهم كما قلنا الذي قيد الاستحسان بحالة واحدة وهي ترك القياس الجلي للقياس الخفي وبناء عليه نقول بأن أنواع الاستحسان أربعة أو خمس على حسب الأدلة التي المشتهد القياس الجلي من أجلها أولها استحسان يكون مبنيا على الدليل وهي الأحكام التي عدل أو عدل فيها عن القياس الجلي إلى نص خاص جاء به الكتاب العزيز القرآن الكريم أو السنة الشريفة المطهرة ومثال ذلك عقد السلام العقد عقد السلم لو أجرينا عليه قواعد القياس لكان حكمه أنه باطل وذلك لأن القواعد العامة في الشريعة الإسلامية تبطل العقد على المعدوم والسلم عقد على معدوم هو بيع آجل بعاجل فالسلعة غير موجودة عند مجلس العقد ولكن جاءت السنة الشريفة بنصوص خاصة في تصحيحه منها قول بعض الصحابة منع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلام فإن هذا النص دليل على استثناء عقد السلام من القواعد العامة وكان دليله الاستحسان وهذا استحسان مبني على النص مثال آخر شهادة خزيمة فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم خزيمة بقبول شهادته لوحده وجعل شهادته شهادة, شهادة رجلين وقال من شهد له خزيمة فهو حسبه فشهادة خزيمة تعدل عدول عن القياس لأننا لو طبقنا قواعد القياس وقواعد الشريعة العامة لاشترقنا في الشهادة اثنان لأن القياس ألا تقبل شهادة رجل واحد لأن نصاب البينة رجلان أو رجل ومرأتان ولكنه عدول عن القياس لورود النص والنس هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فهو حسبه ومنها أيضا الإجارة عقد الإجارة فإن الرجل إذا استأجر آخر ليقوم له بعمل من الأعمال فهذه الإجارة باطلة لأن المعقود عليه وهي المنفعة غير موجودة عند وقت العقد فالبطلان واجب التطبيق على الإجارة وفق قواعد القياس ولكنه عدل عن ذلك استحسانا للنص الوارد في جواز ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقة ثانيا النوع الثاني من أنواع الاستحسان استحسان الإجماع وهو الأحكام التي أثبت الإجماع شرعيتها خلافا للقواعد العامة في الشريعة أو أن يترك موجب القياس في مسألة لانعقاد الإجماع على حكم آخر غير ما يؤدي إليه القياس ويضربون مثلا على ذلك عقد الاستصناع فلو طبقنا عليه القواعد العامة للشريعة الإسلامية لقلنا بأنه باطل لأنه عقدان في عقد وهو ممنوع ولأنه بيع ما ليس, عند ال... ما ليس عند الإنسان والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا تبع ما ليس عندك فهو بيع باطل لأن السنة نهت عن بيع المعدوم وعن التعاقد على المعدوم ولكن إن عقد الإجماع على جوازه رغم أنه عقد على معدوم فكان مباحا استحسانا وكان الاستحسان مبنيا على انعقاد الإجماع على صحته وجاء هذا الحكم الثابت بالإجماع معارضا للقيس ثالثاً النوع الثالث من أنواع الاستحسان هو الاستحسان للضرورة وهو الأحكام التي شرعت على خلاف القواعد العامة للضرورة وكما هو معروف فإن الضرورات تبيح المحظورات ومن أمثال ذلك الأجير المشترك فإن الأصل فيه عدم التضمين لأن يده في الأصل يد أمانة في حالة هلاك الشيء في يده من دون تقصير منه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البيهقي والدار قطني قال صلى الله عليه وسلم لا ضمان على مؤتما إلا أن الضرورة قضت بتضمينه وهي الحاجة الملحة حاجة الناس الملحة إلى ترك ثيابهم وممتلكاتهم بين يديه وربما أدى تقصيره إلى تلفها وفي القول بعدم تضمينه إطلاف للمال وضياع لممتلكات الناس فكان التضمين هنا حاجة ملحة وضرورة فعدل فيه عن القياس لذلك وقال العلماء بتضمين الصناع وكما قال سيدنا علي رضي الله عنه فإنه لا يصلحهم إلا ذلك وينبغي أن يتنبه هنا إلى أن للحاجيات حكم الضروريات في حق العدول عن القياس رابعا استحسان القياس الخفي وترك القياس الجلي وهو النوع الذي اقتصر عليه بعض الحنفية كما تقدم وأن أشرنا في التعريف وذلك بأن يعدل عن القياس الجلي إلى قياس خفي أولى منه بالأخذ والعمل والقياس الجلي هو القياس الذي تظهر علته للمشتهد لأول نظرة بمجرد ما ينظر للموضوع تتضح علته فيكون ذلك قياسا جليا اما القياس الخفي فهو القياس الذي لا يستطيع المجتهد تبيين علته إلا بعد تدقيق نظر وصبر عميق مثال ذلك مثال طويل وهو من الامثله التي يستدل بها عن على ترك القياس الجلي للقياس ترك القياس الجليل الخفي وهو سؤر سباع الطير فإن القياس الجلي يقتضي الحاق سؤرها بسؤر البهائم بجامع نجاسة اللعاب في كل من الحيوانين حيوان السباع وحيوان الطيور فيكون نجسا فإن نجاسة اللعاب علا واضحة لتنجيس السؤر هذا الظاهر القياس الظاهر لكن لو أمعنا النظر ودققنا النظر لوجدنا أن القياس الخفي يقتضي أن نلحق سؤر سباع الطير بسؤر الآدمي لا بسؤر البهائل حتى ولو كانت هذه الطيور منهي عن أكلها وذلك لأن المعنى في في إلحاقها بطهارة أو معنى طهارة سؤر الآدمي هو عدم تماس لعاب نجس منه بالماء وذلك لطهارة لعابه وهو موجود في سباع الطير قالوا لأنها تشرب, تشرب الماء بمناقيرها ومناقيرها عظم وليس فيها لعاب فهي طاهرة فحصل فيها عدم تماس لعاب نجس بالماء كما حصل للآدمي ولا يضر حصوله في الآدمي حتى لو حصل تماس طهور لعاب الآدمي بالماء فإنه طاهر وحصوله في سبا في سباع الطير لعدم تماس لعابها مع الماء فكان الحاق سؤرها بسؤر الآدمي أولى وهذا هو الذي سماه العلماء بالقياس الخفي فترك الحاقها بسؤر الحيوانات والبهائم وألحقت بسؤر الآدم فكانت جائزة ننتقل الآن للكلام عن مسألة مهمة جدا وهي حكم أو حجية الاستحسان ومذاهب الفقهاء في ذلك إن أول من تكلم عن الاستحسان وأوضح فكرة الاستحسان وقال بالاستحسان هم الحنفية أما المالكية والحنابلة فإنهم يقولون بالاستحسان لكن ليس تحت هذا الاسم وإن كانوا يعملون به في تفريعاتهم للأحكام تحت أسماء أخرى متعددة أما الشافعية فقد رفضوا الأخذ به واعتبروه خروجا على أحكام الشريعة حتى أن الشافعي رحمه الله ثبت عنه قوله من استحسن فقد شرع نأتي الآن إلى المسألة فيها رأيين الرأي الأول لجمهور العلماء وعلى رأسهم الحنفية يقولون بحجية الاستحسان ورأي الشافعية والظاهرية وبعض العلماء يقولون بعدم حجية الاستحسان نأتي الآن إلى الأدلة التي استدل بها الحنفية ومن معهم على حجية الاستحسان استدل على حجيته من القرآن ومن السنة وبالإجماع والمعقول من القرآن استدل بآيات منها قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ووجه الاحتجاج بهذه الآية أنها وردت في معرض المدح والثناء لمن اتبع أحسن القول أنه يكون في قولين حسنين فيختار الإنسان أحسنهما وقوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ووجه الاحتجاج بهذه الآية أمره تعالى باتباع أحسن ما أنزل يعني أن هناك أمر من الله عز وجل بوجوب اتباع أحسن الأقوال وقوله تعالى وأمر قومك يأخذ بأحسنها ولولا أن, قالوا لولا أن الاستحسان حجة لما كان هذا المدح من الله سبحانه وتعالى لمن يأخذ بأحسن الأقوال والأفعال وهذا الأمر الوارد في هذه الآيات التي ذكرناها استدلوا من السنة بالحديث المشهور ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن فلقد وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن ما يراه المسلمون بعقولهم حسنا فإنه حينئذ يكون كذلك وإلا ما الفائدة لو كان الحسن هو ما حسنه الشرع بدليل فقط فحينئذ لا يكون هناك داع لذكر هذا الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن يقتضي ويفهم منه بأن الاستحسان الذي يستحسنه المشتهد في بعض المسائل ويترك القياس الظاهر أو القواعد العامة بدقة النظر والاجتهاد فإنه حجة أما الإجماع فلقد أجمع الفقهاء كلهم على جواز دخول الحمام دون تحديد مقدار وقت المكوس ودون تحديد مقدار الماء الذي تم صرفه ودون تحديد المبلغ الذي تم دفعه الحمامات العامة التي موجودة في بعض البلاد مثل بلاد الشام ومصر والمغرب التي يدخل الإنسان فيها ليستحم فإنه ليس هناك وقت محدد للمكوث وليس هناك وقت مقدار معين لاستعمال الماء أيضا حتى الأجر كان في السابق متسامح فيها أن الإنسان يدفع ما شاء من الأجر وإن كانت حددت اليوم وهذا خلاف لشروط وأركان العقد في الإسلام وكذلك فجوز هذا الأمر بإجماع الفقهاء أيضا إجماع الفقهاء على جواز شرب الماء من أيدي السقاة دون تحديد لمقدار, لمقدار الماء الذي يشرب ودون تحديد للثمن الذي يعطى لهؤلاء الباع وهذا الإجماع كله مبني على الاستحسان ولو لم يكن الاستحسان حجة لما أجمع الفقهاء على جواز تلك المسائل في الفقه وقالوا أيضا إن الأخذب إن في الأخذ بالاستحسان ترك للعسر إلى اليسر وهذا أصل من أصول الشريعة الإسلامية حيث قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أما من المعقول قالوا فلقد ثبت باستقراء النصوص الشرعية أن الشارع الحكيم عدل في بعض الوقائع وفي بعض المسائل عن موجب القياس أو عن تعميم الحكم وفق القواعد العامة للشريعة إلى حكم آخر جلبا للمصلحة أو درءا للمفسدة ومن أمثلة ذلك الأمثلة كثيرة منها أن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ثم أباحها للمضطر وقال تعالى فمن الطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وهذه هي فكرة الاستحسان أننا نترك الحكم المفروض أن نطبقه على مسألة جزئية إلى حكم آخر نعدل به عن موجب القياس هذه أدلة الجمهور الذين قالوا بحجية الاستحسان نأتي الآن إلى أدلة وحجج المعارضين للاستحسان ذهب الشافعية على رأسهم الإمام الشافعي والظاهرية وكثير من المتكلمين إلى عدم حجية الاستحسان وعدم جواز بناء الأحكام عليه ولقد اشتهر عن الشافعي قوله من استحسن فقد شرع وقوله الاستحسان تلذذ وقول بالهوى وايضا قيل بأن الاستحسان جرأة على التشريع بالهوى ولقد عقد الإمام الشافعي في كتابه الأم فصلا كاملا في الجزء السابع بعنوان ابطال الاستحسان الآن ما هي أهم الأدلة التي ساقها الإمام الشافعي لإبطال الاستحسان أولا قال إن الشريعة إما أن تكون نص دليل يعني من القرآن أو السنة أو حمل على النص بالقياس فإن كان الاستحسان منهما يعني سواء أكان مبنيا على نص من القرآن أو السنة أو كان قياسا فلا حاجة إلى ذكره وإن كان خارجا عنهما فهو ليس من الشريعة هذا الدليل الأول الدليل الثاني قالوا إن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والاستحسان ليس كتابا ولا سنة ولا ردا إلى الكتاب والسنة فإذا ليس بحجة ثالثا قالوا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق يفتي بالاستحسان فإذا جاءته مسألة فإنه كان ينتظر الوحي للإجابة عن عن أسئلة أصحابها كما حصل في عدة أمثلة في اللعان والظهار وغيرها من المسائل رابعا استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة الذين حكموا في بعض المسائل باستحسانهم فلقد أنكروا على الذين أحرقوا مشركا لاذا بشجرة واستنكر على أسامة بن زيد لأنه قتل رجلا قال لا إله إلا الله محتجا بأنه قالها من الخوف وتحت حر السيف خامسا قالوا بأن الاستحسان بدون دليل لا ضابط له ولا مقياس يقاس به الحق من الباطل خاصة الذين قالوا بتعريف الاستحسان بأنه دليل ينقبح في ذهن المشتهد تقصر عبارته عنه فهذا الكلام ينفع هنا قالوا لادى ذلك إلى وجود أحكام مختلفة في النازلة الواحد لأنه ترك للقياس وإعمال لرأي المشتهد وآراء المشتهد المشتهدين مختلفة قالوا لو قلنا بالاستحسان فقالوا قد نجد في المسألة الواحدة أكثر من رأي وأكثر من استحسان فكيف نرجح رأيا على رأي؟ قال فإن لأدى ذلك إلى وجود أحكام مختلفة في النازلة الواحدة على حسب استحسان كل مفتي فيكون في الشيء الواحد أنواع من الأحكام من غير قاعدة لترجيح واحد على الآخر وما هكذا تفهم الشريعة سادسا وأخيرا قالوا لو كان الاستحسان جائزا من المشتهد وهو لا يعتمد على نص شرعي لكان يجوز الاستحسان ممن ليس عنده علم بالكتاب والسنة من العوام وقالوا أحيانا قد نجد بعض العوام عندهم من الآراء السديدة ما ليس عند المشتهدي فهل نأخذ باستحسان العوام وبذلك لو قلنا به يصبح القول بالتشهي وبدون علم الآن نأتي للترجيح نقول بأنه إذا تدبرنا هذا الاختلاف وحققنا فيه لوجد لا لو أزحنا الستارة عن حقيقة هذا الموضوع وإذاك يتبدى لنا أنه في حقيقة الأمر لا خلاف بين الحنفية والشافعية في حجية الاستحسان في حقيقة الأمر وأن الاختلاف بينهما لفظي فقط طيب كيف ذلك؟ ذلك أن الاستحسان إن كان معناه ترك القواعد العامة في الشريعة الإسلامية للهوى فهذا مردود عند الجميع عند جميع الفقهاء من غير خلاف وإن كان معناه ترك القواعد العامة لنصوص القرآن والسنة والإجماع فذلك محط اتفاق بينهم كيف ما سمي ذلك فالحنفية يسمونه استحسان يعني إذا تركنا مسألة على المفروض أن نحكم فيها وفق القياس أو وفق القواعد العامة وتركنا الحكم فيها بناء على دليل من نص من القرآن أو السنة أو الإجماع أو الضرورة فهذا الأمر أيضا لا يخالف فيه الشافعية وإن كانوا لا يسمونه استحسانا هم يسمونه قرآنا أو سنة أو إجماعا دون إضافة لفظ الاستحسان إليه كذلك إن كان تركا للقواعد العامة من أجل الضرورة أيضا لقد عرفنا في المثال قبل قليل بأن الشريعة الإسلامية تركت حكما من أجل الضرور أحكاما كثيرا من أجل الضرورة فهذا أيضا مسلم لأن الضرورات تبيح المحضورات بالاتفاق وإن كان تركا للقياس الجلي لقياس خفي أدق من. فهو أيضا محل اتفاق لأنه ترك قياس مرجوح إلى قياس راجح وإن كان الراجح أدق وخفي لا يعلمه إلا الذي سبر وحقق المسألة جيدا فإذا ليس فيه خروج على القياس وكذلك فإن القائلين بالاستحسان يقررون حجية الاستحسان الذي هو عبارة عن العدول في مسألة عن مثل ما حكم في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى أو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه وإنكار الشافعي رحمه الله للاستحسان إنما أنكر الاستحسان المبني على محض العقل ومجرد القول بالرأي والتشهي من غير اعتماد على دليل شرعي فلاستحسان بالمعنى الأول لا ينبغي أن يخالف فيه أحد الذي يكون مبنيا على دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو ضرورة فلا ينبغي أن يخالف فيه أحد لأنه ليس إلا ترجيح دليل على دليل يعارضه بمرجح معتبر شرعا عند الجمهور والاستحسان بالمعنى الثاني الذي يعتمد فيه على التشهي وعلى التلذذ وعلى القول في شرع الله من دون دليل فهذا لا يقول به أحد لأن ترك الحكم الذي دل عليه الشرع إلى حكم بمجرد استحسان بالعقل والهوى فهذا تعطيل للأدلة الشرعية ولم يقل بجوازه أحد من العلماء أيضا وبهذا نستطيع أن نقول بأن الاستحسان بالقيود والشروط السابقة هو محل اتفاق بين المشتهدين على حجيته وإن كان هناك خلاف ظاهر خلاف اللفظ بينهم وإن كان اختلفوا في تسميته فإن ذلك اصطلاح ولا مشاحة في الاستلاح يقول الإمام الشاطبي رحمه الله من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه نحن نقول من الذي له حق الاستحسان هو العالم المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد التقي الوارع الذي يخاف الله عز وجل والذي يعرف جيدا بأنه يسأل عن استحسانه وعن اجتهاده كله فهو لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المعروضة كالمسائل التي يقتضي فيها القياس أمرا إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى تفويت مصلحة من جهة أو جلب مفسدة كذلك ويقول الإمام التفتزاني وهو شافعي والحق أنه لا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلا للنزاح ولهذا وجدنا بأن العلماء المتأخرين من الشافعية كلهم يقولون بالاستحسان حكم الاستحسان ومرتبته بين مصادر التشريح في الحقيقة أن علماء الأصول لما يأتون للحديث عن الاستحسان دائما الاستحسان في المرتبة الخامسة فهو الدليل الخامس هو المصدر الخامس بعد القرآن والسنة والإجماع والقياس لكن يختلف حكمه باختلاف دليله الذي ثبت به فإن كان نصا من القرآن أو السنة الشريفة اعتبر حكمه بحكم ذلك النص ثبوتا ودلالة وإن كان دليله الإجماع فحكمه حكم الإجماع وهو قطعي يكون الاستحسان قطعيا إذا ثبت الإجماع بطريق متواتر وإلا يكون ظني إن كان دليله القياس الخفي أو الضرورة كان ظنيا لظنية القياس والضرورة وعلى ذلك الاعتبار تكون مرتبته بين الأدلة الأخرى بحسب مرتبة الدليل الذي يثبت به على النحو الذي شرحناه في أنواع الاستحسان نأتي الآن حتى نفهم الاستحسان على جملة من الأمثلة العملية التطبيقية عن الاستحسان المثال الأول شرحناه عن سؤر سباع الطير وهو السؤر ما بقي من الماء بعد شرب الطيور المفترس منه كالنسر والسقر والغراب والعقاب فسؤر هذه الطيور طاهر استحسانا ولو عملنا بقواعد القياس الشرعية لكان نجس وجه القياس على نجاسته أنه سؤر الحيوانات المحرم لحمها نجس كالفهد والنمر والسبع والذئب وقد قيس عليها سؤر الطيور المفترسة المحرم لحمها أما وجه الاستحسان والقول بطهارتها أن سباع الطير الطيور المفترسة وإن كان لحمها محرم إلا أن لعابها المتولد من لحمها لا يختلط بسؤرها وذلك لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر وأما سباع البهائم الحيوانات المفترسة فهي تشرب بلسانها المختلط بلعابها فلهذا ينجس سؤرها هذا المثال الأول وأظنه واضح كيف أننا تركنا القياس الظاهر الجلي وعملنا بالقياس الخفي المثال الثاني بيع المعدوم كما هو واضح من قواعد الشريعة الإسلامية في المعاملات والبيوع باطل بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ولكن استثني منه السلم استحسانا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من أسلف منكم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فالاستحسان فالسلم كان دليله الاستحسان وإلا لو أجرينا عليه قواعد الشريعة الإسلامية وقواعد القياس الظاهر لكان ممنوعا المثال الثالث قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيا فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا ما شئتم وفي رواية كيف ما شئتم إذا كان يدا بيا فالأصل عدم جواز مبادلة الدرهم بالدرهم إن كان هناك فرق في وزنهما هذا الأصل وهذه هي القاعدة العامة في بيع هذه الأشياء المذكورة أما الاستحسان فيجوز مبادلة دراهم بدراهم أخرى متساوية في القيمة وإن كان بين وزنيهما شيء يسير من التفاوت رفعا للحرج وجوز ذلك استحسان المثال الرابع نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشر وهذا يعتبر هذا الحديث قاعدة عامة في المعاملات وفي البيوع أما استحسانا فلقد أجاز جمهور الحنفية بدافع المصلحة أن يشترط البائع على المشتري أن يوثق الدين برهن معي فقالوا بأن استيثاق الدين بالرهن جوز استحسان المثال الخامس القاعدة العامة تقتضي عدم صحة تبرعات المحجور عليه لسفه حفظا لماله المحجور عليه لسفه لا تصح منه المعاملات التي يكون فيها معنى التبرع فالقياس أن المحجور عليه لسفه أن وصيته لا تجوز لأن الوسية هي تبرع محض فلا تصح من المحجور عليه السفيد ولكن استثنيت وصيته من هذه القاعدة العامة وذلك قالوا لأن وصيته في وجوه الخير والبر جوزت استحسانا لأن الوسية لا تجوز تطبق ولا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي وله فيها مصلحة وهي الأجر وحصول الثواب على ذلك فجوزت استحسانا جوزت استحسانا الوصية من المحجور عليه لسفه للمصلحة التي يحصل عليها من مزيد أجر وثواب المثال السادس استئجار المرضعة بطعامها وكسوتها الأصل في الإجارة وفي جميع البيوع والعقود أن تكون الأجر معلومة فليس استئجار الأجرة المرضعة بأجرة معلومة شرعا هذا معروف إذا كانت مستأجرة المرضعة بأجر معلومة ليس فيه خلاف لكن الخلاف هل يجوز استئجارها بكسوتها وبطعامها فهذه الأجرة مجهولة لأن طعامها يختلف من شخص إلى آخر وأيضا ما يعطى لها من كسوة ولكن جوز ذلك أبو حنيفة استحسانه طيب ما هو وجه الاستحسان في هذا؟ قالوا بأن العادة جارية بالتوسع على المراضع بالشفقة على الأولاد قالوا في مقابل أن المرضع تكون عندها مزيد شفقة على الأولاد فإن أيضا الأهل وأولياء الطفل يعني يفيضون عليها بالكسوة والطعام حتى تعتني لهم بالطفل. وبذلك فإن الجهالة تكون معدومة لتعارف الناس على ذلك وهناك من قال بأن الاستحسان هنا كان مبنيا على العرف نعم أبو بك أنا ما أسمع أبدا نعم استحسان لاستحسان لقضية أخرى هو الأصل أن الإجارة أصلا جوزت استحسانا لكن بشرط أن تكون الأجر معلومة في هذه المسألة استحسان آخر وهو أن الأجر غير معلومة فجوزت استحسانا أيضا المثال السابع ولقد ذكرناه وهو الحكم بتضمين الصناع الصناع هم العمال الذين يعملون لكذا واحد من الناس مثل الخياط ومثل النجار وغيرهما الذي نأتيه بالبضاعة أو بالسلعة أو بالقماش حتى يخيطه لنا فقال قال العلماء بأن القياس يقتضي عدم التضمين لأنهم بعقد الإجارة هم أمناء ولا ضمانة على أمين فلا يضمنون فلا يضمنون ما يتلف بأيديهم إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ لكن الاستحسان قضى بتضمينهم منعا لتهاونهم وتفريطهم في المحافظة على أموال الناس لما قلنا بتضمينهم أصبحوا أكثر عناية وأكثر اهتمام بأموال الناس فلا يفرطون فيها نعم فضل هو اجتهاد علي هو الذي قال لا يصلح الناس إلا ذلك لكن فكرتها هي الاستحسان هو الاستحسان احنا ماذا قلنا ان الاستحسان لابد يكون مبني على دليل اما من كتاب او سنة او اثر للصحابة مثل هذه المسألة او اجماع او مصلحة او عرف المثال الثامن تطهير الاحواض والابار التي تقع فيها نجاسة لو اجرينا قواعد القياس فانه لا يمكن بنسح الماء كله أو بعضه يعني لو وقعت نجاسة في البئر وآردنا أن نطهر هذا الماء الموجود في البئر قالوا لو أزحنا كل الماء الذي في البئر فإنه لا يطهر البئر لماذا؟ لأننا بمجرد ما ننزح نشيل الماء في داخل البئر يأتي ماء جديد ويلامس الماء الجديد الماء القديم او يلامس جدار البئر المتنجس فتكون عملية تطهيره عملية صعبة لان نزح بعض الماء لا يؤثر في طهارة الباقي ونزح كل الماء ايضا لا يفيد في طهارة ما ينبع من ماء جديدة وذلك لملاقاته محل النجاسة في قاع البئر وجدرانه إلا أنهم استحسنوا ترك العمل بموجب القياس فحكموا بالطهارة وذلك بنزح مقدار من الماء للضرورة المحوجة إليها فكان هذا الحكم استحسانا ودليل الاستحسان أو وجه الاستحسان هو الضرورة وهذا مما تعم به البلوى ولا نستطيع أن نطهر كل. البئر قبل أن نختم لا بد أن نقول بأن الاستحسان إن كان من العالم المجتهد الذي تتوفر فيه شروط الاجتهاد المخلص الذي يخاف الله في اجتهاده فإننا نقول به كما قال به الحنفية خاصة في عصر كالذي نعيش فيه اليوم فنحن في حاجة إلى مثل هذا المصدر العظيم من مصادر التشريع الإسلامي ورأينا كيف أن كثير من فقهاء الشافعية المتأخرين تركوا ما ذهب, تركوا ما ذهب إليه الإمام الشافعي من التحامل على الاستحسان وعلى إبطال الاستحسان وقالوا بالاستحسان لأهمية هذا الدليل في حياة الناس عاما لكن في المقابل نؤكد ونقول بأنه لا يجب أن يترك موضوع الاستحسان لأي شخص وإنما يجب أن يكون من العالم المجتهد الورع الذي يخاف الله عز وجل وبناء عليه نقول ونؤكد كما قال الإمام الشافعي بأنه لا يجوز الاستحسان المبني على التشهي أو على التلذذ أو على القول في شرع الله من دون علم ومن دون دليل أما الاشتهاء الاستحسان كما قال به الحنفية في مذهبهم فهو أصل معتبر ولهذا وجدنا كثير من العلماء من يعني حث ومدح الاستحسان وأظن أحد المالكية قال بأن الاستحسان هو تسعة أعشار العلم وهذا يدل على أهمية هذا الأصل وهذا الأصل مما تميز به الأحناف كما تميز غيرهم بأصول أخرى ولهذا وجدنا أن من وضع البرنامج لهذه الدورة ركز على هذا الموضوع لأهميته أشكركم على حسن الإنصات والمتابعة ونفتح الآن المجال إلى الأسئلة فيما بقي من وقت ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته